وكذلك قاعدة كبيرة قال لي إن هولندا رافضة لإقامة الدروس داخل المركز نظام السمعة وكذا وكذا قال عندهم مكان في منامين هلا للخير في للخير دكتور إن كان خواك رفعت جيدة ما شاء الله من الرسول عجيبة زين شيء لهذا نعم والله عندما في كان سبحان الله عجيبة عجيبة أحسنها ما شاء الله هات فون كان شو مستوى يا قلت ليه كأنه قلت سمعت كده حكي خاص. مشي مفصل. كلوا أول نجدة. أكيد. يعني. كنا وصلنا في أدوات التي يتم في هذه المنطقة شوفوا ندبروا هذا راه ناقص <تصفيق> هذا تقدم <تصفيق> لنا هذان الفعلان اللذان يجزمان الأول منهما يسمى شرطا والثاني يسمى جزاء أو جواب نسيب مثاله اليوم من يجذه ينجح أما من يس شرط جزاء يجب تفعيل الشرط المرزول في الشرط المرزول بالصورة وفعلاً مثلاً ينجح جواب الشرط أو قل جزاء الشرط ما من هذا الكلام هذا الجزاء له شرط حتى يتحقق ما هو شرطه؟ إذا الأول يكون سببا في خضوري الثاني. ويكون شرطا في حصول الثاني، ووجود الثاني متوقف على وجود الأول. أنا جالس قل له شرط وجزاء، و أو وجزاء. ما هي هذه الأدوات؟ أولًا إن،, إن. مثل الآية الكريمة إن يشاء يذهبكم. نرى وها <تصفيق> <تصفيق> إن حرف تبيه كل الحروف التي سفن قرها أسماء إلا إن وإذمة فيحر كلها إلا إن وإذمة نرى إن حرف شرط جازم إن حرف شرط جازم يشأ في فعل شرط مجزوم <تصفيق> فعل شرط او فعل من امزوم فعل الشرط مجزوم بالسكون والفاعل ضمير مستتر جاء واذا تقديره هو يعود الله يذهبكم هذا <تصفيق> جواب الشرط جواب الشرط وهو مجزوم ايضا بالسكون والفاعل ضمير مستتر جوازا وكم اذا ان جزمت فعلين اثنين سمي الأول منهما شالقا وصالي جزاء جزاء او جوار اين اينما اينما تكون يدرك تيرد تيردكم اين اسم او حرف اسم لان حرف نوعان فقط وهما ان واذم اذا اين اسم شرط جازم تقول فعل الشرط مجزوم بحذف النون اصله تكون نو لا يدرك كما جواب الشرط مجزوم بالسكون هذا هو السقوة وهذا كنوضة هناك أينما تكون يدريب كوب الموضوع <تصفيق> في الشرق مجزول بحاجة النور جواب الشرق مجزول بسقوة <تصفيق> أيون ايًا, أيًا قل قل الله او الذ الرحمن ايًا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ايًا شرط جازم اسم شرط جازل تعل الشرط بجزوه بحف فعل الشرط برزوه بحجل النور فهذه جواب الشرط سبراوين وها فيها بعد هذه فاجواب الشرط سبراوين وها ان شاء الله فيها بعد من من يعمل سوءا يوجز به يعمل اسم شرط جازم، اسم شرط جازم يعمل في الشرط فعل الشرط ملزوم بالسكون فعل الشرط ملزوم بالسكون طبعا الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو في امر بال به يجز جواه الشرط مجزوم بحذف حرف العذى لا بإذن الإذن نعم مقصورة من اسم شرط الجازل مم. يعمل في علو الشرط, الشرط مجزوم بالسكون والفاعل ضمير مستر جوازة سؤال مفعول به يوجد زر الشرط مجزوم بحذف حرف العذى وهو الألف ما مثل ما وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله ما اسم شرط جازم ما اسم شرط جازم تفعلوا فيع الشر مجزوم بحذف النون فتقعلون والواو ضمير في محل رفع فاعل من الفيل جار ومجرور يعلمه جواب الشر مجزوم بالسكون جواب الشر مجزوم بالسكون وقالوا مهما تأتينا به من آية إذا بها فما نحن لك بمؤمنين مهما تأتينا به من آية إذا صحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين مهما, مهما إسم شرط جازم مهما <تصفيق> اسم شرط جازب تأتينا فعل مضارع مجزوم بحث في الياء واصله تأتينا تأتينا مهما اسم شرط جازب تأتينا فعل الشرط مجزوم بحث حرف العذاء وهي الياء وهنا كما هنا نفس الشيء عندي فاق وهذه فاق عندي جواب شرط كونوا بينا ان شاء الله فينا هسه هنا متى كل شعرك انا بنجلى وطلاع الثنايا انا بنجلى وطلاع ط الله و سلايه متى اضع العمامه تعرفون متى اضع العمامه تعرفني متى اسم شرط جازم اضع فعل الشرط مجزوم وقصيرة للانتقاء الساكنين. الساكني إذا نثر اسم شرط جازم وأضع فعل الشرط مجزوم بالسكون وقصيرة للانتقاء الساكنين. والفاعل ضمير مستسقطره <تصفيق> أنا. نعم أنا. والنعمة تفعلن به. تعرفوني جواب الشرط. مرزوم بحذف النون اصله تعرفونني اما النون الموجوده فهي نون الوقايه وليست الرفع مرزوم تعرفون جواب الشرط مرزوم بحذف النون اصله تعرفونني والنون الموجوده هنا ليست نون الرفع هي نون ايانا فايانا ما تعدل به الريح تنزل ما تعدل به الريح تنزل ما تعدل به الريح تنزل أيانا. بصيغه اسم شرط جازم ايان اسم شرط جازم جاذب تعديل فعل مضارع فعل مضارع يشمل زو تنزل جواب الشرط مجزوم ويكون من اجل قافيه القافية كلها في اخرها لا مقصوره لا نفهم عندما تنزل في الجواب شف المرزوم يحد من لا هذا مرزوم بالسكون وقصير من الأجل قافية قافية الشعر هاي شمع هاي شمع هاي شمع استقيم نجاح حيثما تصدق يقدر لك الله نجاحا في باب الازمنه والمصاغه حيثما اسم شرط جازم تستقيم فاعل الشرط مجزوم بالسكون الظاهر على عقله فعل الشرط مجزوم بالسكون والفاعل ضمير تقديره أنت, تقدره أنت. أنت. يقدّر جواب الشرط مجزوه إذا انتصقف فعل الشرط مجزوه بالسكون و الفاعل ضمير مستقبله أنت يقدّر هذا يسمّر جواب الشرط إذ ما و هذي يقول إذ على الطول الراجح أنها حرف حرف وهو من هذب سبوي طال سبوي ماذا من إلى الناحية دي؟ كثير من الطوينه يروقونا ماذا وإنك إذ ما تأتي إذ ما تأتي ما أنت أمر به تلفئه تأمر آذني وَإِنَّكَ إِذْمَا تَأْتِي مَا أَنْتَ آمِرُ بِهِ تُلْفِي مَنْ إِلَيَّ فُتَعْمِرُ أَتِي إِذْمَا حَرْفٌ شَرْجَازٌ حَرْفٌ شَرْجَازٌ يَجْزِمُ فِي عَلَيْهِ تَأْتِي فِعْلٌ رُضَاعٌ فِعْلُ الشَّرْطِ مَزْوُمٌ حرف حَافِلٍ عِلْهُ تَأْتِي وَفَاعِلٌ ضَمِيَّةٌ مُحْسَدٌ فعل الشرط ما زوم بحذف الياء والفاعل في قرسته وجوبا تقديره ايت تلفي مجزوم مجزوم بحذف الياء في الرداتي اصبوت فيه يعني تجد اذا هو جواب الشرط مجزوم بحذف حذف الياء الأخير ان ان يفكو فاصبحت ان تاتيها تستجبيها تجد حطبا جذلا ونارا لا هذه صفه لا اا ا ما يصبر ا ما يصبر فاصبحت ان النار س السجِر فيها. أن تُولُوها. أينما سجد عندنا ثلاثة أفعال كلها مرزومة في هذا البيان الشعري. أن إسن شر جازم يجزم فيعني. ساتها. فعل الشجر مرزوم بحد حذف حافل علا وهي لياء. نعم. هل هذا جواب شن او هذا جواب شق؟ الجواب التأجيل. تحدثنا عن البدل فيما سبق <تصفيق> البدل قرده <تصفيق> نص. البدل كما يكون في الأسماء يكون في الأعاب. فأصبحت أن لا تأتيها. من ذم تأتيها؟ ماذا لماذا تس... بها بها. تأتيها تستستجير بها وتستعين بها؟ إذا أن تأتيها تستجير بها. إذا المجال خلا. كانوا يقول كلما أتيتها وطلبت منها مساعدة ساعدتك هذا هو جواب الشرط. فجواب الشرط هنا هو تجد أما تستجير بدل بدل. إذا نرى أن اسم شرط جازم. تأتيها فعل الشر مجزوم بحرف حب العلا تستجر بدل من تتأتيها تجد هذا جواب جواب شو تقولون سبحانك لي موجود أيضا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أتامه يلقى أتامه يضاعف العذاب يلقى أثاماً ومن يقع ذلك يلقى أثاماً هذا هو جواب الشر يضاعف بدل من يلقى أثاماً فهذه هي الأدوات التي تجزم فعلين اثنين ماذا يسمى الأول؟ فعل الشر والثاني يسمى جواب الشر وكلاؤهما يقونا من مجد ذلك انا انا يفهم هنا تفهم فقط الادوات و حروف الشرط الشرط وجوابه فهمونا بس خلينا الموضوع مهم جدا خلينا بالنضبط. أحوال, أحوال الشرط والجواب أولا أن يكون صوتنا الشرط والجواب مضارعيني معا الشرط المضارع وجواب المضارع مضارعين معا ولا مثل ما تقدمت ان شاء يذهب ان شاء من هنا مضارع يذهبكم مضارع في مضارع يكون أن يكون ماضيين معا بمعنى؟ في المعنى في المعنى في المعنى الشرط يكون الماضي الجو يكون الماضي من صام رمضان إيمان المحتساب غفر له ما تفضل من ذنبه إذن هنا يعني الشرط ماضي وجواب الشرط أيضا ماضي الثالث أن يكون الشرط ماضيا والجواب مضارعا مضارع. مضارع. مثال من كان يريد حرة الآخرة نزيد له في حده نزيد له من كان يريد حرة الآخرة نزيد له في نعم كان في الشرط مرغوه ماضي نزيد جواب الشرط مان هوه مضارك مضارك نعم هل اول مغلو ثاني مضارك ويريد ايضا بدل المغلو لا لا لا من كان يريد. في المضارك في المضارك عندي اي اي من كان يقول من كان رابع عكس التالي ان يكون كنا في الشرط مضارك عادي ان يكون الشرط مضارعا والجواب ماضيا مثال من يقوم ليلة القدري إيمانا احتسابا غفئ له ما تقدم من ذنبه. واضح أن يقوم فعل الشرط ونعوها مضارع وأما الجوان فهو مضارع نعم. ترىيو؟ نعم. الشرط. لا أول أو ثالث. هم. أول. الشرط. أول. أول. يجيبه، يجيبه، يجيب أن يكون الشرط إما ماضيا وإما مضارعا ولا يكون غير ذلك أبدا. لا. فهمت؟ أما الجواب فإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا وإما أن يكون غيرهما أمر معنى علامه أمر مبتدا إلى غير ذلك عيد الشرب فيما يكون ماضيا اكتب هذا الشرط الشرط إما أن يكون, والشرط. والشرط. إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو مضارعا ولا يجوز أن يكون غيرهما ولا يجوز أن يكون غيرهما لا <تصلي media> <تصلي تصلي> وصل وأما الجواب فإما أن يكون ماضيا إما أن يكون مضارعا لما تقدم هنا. أو غير ذلك. وإما أن يكون غيرهما. ما غيرهما؟ ليس ما مريض. ما مضارعا. تابع. فإذا كان الجواب. غيرهما وجب اقترانه بالفاء، فإذا كان غيرهما وجب اقترانه بالفاء. تلو سبورا مثال. وإن يمسك الله بضره. فلا كاشف فلا كاشف له إلا منه. لا كاشف وإن يمسك بخير هو على كل شيء قدير هذا الجواب هذا جواب هذا الجواب لا هل هي ماضية هل هي في ماضي لا فالمضارع لا, لا. إذا غيرهما لا إذا كان لا. غيرهما يجب وجوبا أكيدا أن نأتي به الفاء نقول فلا داش وهنا هو على جُشَرَة مبتدا جملة اسمية مم. إذن مم. يجب أن نسيانه إذن متى يجب أن نسيانه بالفاء؟ عندما يقول الجواب دا ليس ماضيا دا وليس مضارعا. وإنك عبدوا نعمة الله في مدى هذه الباة بعض النحويين يعربونها جواب الشرق اختصاراً اختصار هكذا. اختصاراً هكذا نعم واضح؟ اختصاراً مجرور شرق لكن إعرابها الصحيح كالتالي ألفاء أين الشرق؟ هذا الشرق أين الجواب؟ هذا الجواب. ماذا فعلت؟ فأنا. باتت. أنا باتت. إذن فيقولونا رابطة مادة عربية. رابطة بين الشرط والجواب. هكذا تُرى دائماً أفضل. شوف هذه الجملة. والجملة بعدها في محل. زي في محل؟ نص. كيف يكون جوابك؟ في محل؟ جزم. جزم. في محل لجزمي جواب. حاكم إجازة هنا. ذلك هنا هو مبتدء قدير الخبر و والجمل في محل لجزمي جواب. رأي؟ الشرط الأول والثالث الأول. كيف يكون هذا الشرط كيف يقول ماضيا فقط أو مضارعا مضارع فقط ولا يجوز أن غير ذلك الجواب إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا مضارع. مضارع. هل يجوز أن غير ذلك نعم لكن في هذه الحالة يجب إنتياره بالفا فائدة هذه الفا الرب ضيط الشرط والجوار ويقولون وفاء في الجواب كل الراضي ولا تقول فيها جواب الشرط لأنك ناقص في جواب الشرط لمن أن كان يصح وإن يمسس كفى ولكن لا فهم إذا صح ف... الياض رابطة, رابطة. صح رابطة. في الجواب كل الراضي ولا تقول فيها جواب الشرط دايمًا على كل محل جزم الجواب الشرط واحد وهو قد تنوب إذا الفجائي عن الفاء قد قد أو قد تقر إذا الفجائي موقع الفاء الرابط بين الشرط والجوه قد تقر إذا الفجائي موقع الفاء الرابط بين الشرطة والجواء تعال نرجع للسلم الثانية إذا الفجائية نصلح من اشتغال إذا الفجائية تدخل دائما على المبتدأ وخبر تقول خرجت فإذا البرد شديد إذا هنا فاجأك البرد فهذه إذا تسمى إذا فجاري. الفجائية أصحيح. لأنها تدل على أن المتكلم بالجملة فتاجأ. فاجأه أمر ما لا. ولا يكون بعدها إلا مبتدأ وخبر هذه إذا الفجائية قد تقع موقع الفاء مثل إذا لم نجد فاء فإنها تنوب عنه إذا الفجائية فهمت. وهي قليلة في الاستغمان وإذا فقر إلا لا يعني يعني من يتكلم بها قليلة جدًّا جدًّا فهمتُم؟ ولي أجل هذا تنسيبك عيس الكريمة وإن وإن تصيبهم سجيئتهم بما قصبت عيديهم عيديهم إذا هم يقنطون إذا هم يقنطون هذا جواب شرع هل نقلط عليه الفا هم يقنطون فيه فا لا. هل هو ماضي؟ لا. لا. مضارع لا. لا. ما هو الاصل. الناتية بالفاء. جاء بالفاء؟ لا. لماذا؟ لأن إذا وقعت موقع الفاء. بذلك جاء وقعت موقع الفاء. نعلمها. إين حاف شرط لديها. نزيل؟ توصيل هم. فعل مضارع مجزوم بسفره فعل الشرط. هم مفعول به مقدم. نعم. أين حرف شرط إنجازي؟ تصب فعل مضارع أو فعل الشرط ملزوم بالسقوط. هم مفعول به مقدم. سيئة فاعل آخر. بما جرى مجرّد أنماش كذا كذا كذا. إذا تقول إذا الفجائية واقعة موقع الفاء. إذا فجائية. واقعة موقع ألفاء، وهم مبتدا يقرأون خبر والجملة في محل في محل جزم جزم جاف في محل جزم جاف. خلال كان أذكر الأدوات، أذكر الأدوات التي تجزم في علني، أذكر أقسام، أذكر أقسام الأدوات التي تجزم في من حيث إعرابها. أذكر الأدوات التي تجيب عليها من حيث إعرابها ماذا يورب الفعل الأول والثاني ماذا يورب الفعل الأول والثاني أذكر أحوال الشرط والجواب هل يمكن أن يقع هل يمكن أن يقع الشرك غير ماض وغير مضارع؟ هل يمكن أن يقع الجواب غير ماض وغير مضارع؟ سأله السؤال، وماذا يجب في هذه الحالة؟ وماذا يجب في هذه الحالة؟ ماذا تهرب الفاء الداخلة على الجواب؟ إذا كان غير ماضٍ وغير مضارع، وماذا تعرب؟ وماذا تعرب الجمعة التي دخلت عليها فَهَلْ تَدَرِّسُ فَهَلْ ما الذي يحل محل الفاء في أسلوب الشرط والجواب؟ ما الذي يحل محل الفاء في أسلوب الشرط والجواب؟ وإلى الإجابة إن شاء الله كما تسألهم؟ محل الفاء في أسلوب العالم وإلى؟ قد اشرى سي سي هل ورمى واجر ومثا واجانا واينا حيث توكل الى غيره خلاص لو سمحت احسن ما دورتكم كاملين ساقسمه الى قسمين ان حروفه واسماء سو اختار لك تقسمه الى قسمين حروف وهي ان واسماء وهي الباقي خلاص هناك أبيات يعني بس ما قلنا يقول يسأل عن أدوات الشاطئ فصغالي ما ذكرت وفهم بسيط إن باتفاق حرف إن إن باتفاق حرف إذن الإيمان أنا وليمة الله ما وعند غيره للأسماء تضمن مهما ومن وما وكيف نجعله أسمين غير ظروف المزجلا وحيثما أنة وأين للمكان متى وأين وإذ ما للزمان إذا في شعرهم لوقت يحسبه هذه كلها لكن كلها تجعل هذين القسمين القسم الأول حرف حروف و إن وإذ ما وأسبعة وينباق سؤال ثاني ماذا يعرض في الأول؟ <تصفيق> آه ما. ماذا يعرض في الأول؟ الشعر الثاني جواب اذكر احوال الشرط والجزم ما هو احوال الشرط احوال الشرط اما مضارع إما مضارع ماضي مضارع زين مضارع الجواب ما الشرط اما ان يكون ماضيا او مضارعا فقط والجواب إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا وإما أن يكون غيره مضارع غيره مضارع الجواب غير ماضي غير مضارع يجوز؟ لا يجوز وماذا يجب في هذه الحالة؟ سؤال. لا. يمكن مادر؟ مادر مم. مم. يمكن لا. لا يمكن ان نكتب غير وغير هل يمكن ان نكتب غير ماضي وغير مضارع لا لا غير غير وغير مضارع نعم يمكن أن غير ماضي وغير مضارع ويجب في هذه نعم ماذا تعرب الفاء الداخلة على الجواب؟ جواب رابط رابط رابطة بين الشرط والجواب رابطة بين الشرط والجواب جيد وماذا تعرب الجمله التي دخلت نقول الجمله بما دخل لجازمين جواب الشرط والجمله في محل جزم جواب الشرط ايوه متى محل الفات في الشهر الشهر ما هو اذا الزعي نعم الحمد لله شاء الله إن شاء الله في اسبوع كامل شغاله زييكي بابا نعقيل ولا شيء لكن يا سيدي إذا اذا كانت لا فرضا ما إن شاء الله كان بقى في المقارنة أنا خلاص تقريبا تقريبا تقريبا نسوي بقى خصوص المراجعة هنا في نحو نحو الأخيره ضروري آخر حصص ضروري اه ضروري ضروري نقول من الذي يتكفل بجمع الاسلحة يطبعها لسبب جهاز هذا يطبعها وخفق عن شيء على جاهزة سبعة ولا كتبها كلها لا أعتقد ما لا أثق فيهم. هو غادي يثق يوسف ما شاء الله. لا تشيلوا في يوسف. فقط ذم هذه هذه فقط. تصور فقط. لا. زي ما تقول كمان أطراف. نفقت ولد سكونا. إذا موحدا فقط. كان بنيه. هذا فقط. يعني حسبنا أسرة موحدة عند الجميع. لا يكون اي أسرة. <تسيق>؟ وا ما أراد نجي ومن ومن لا علينا ندير دابا دركا بزاف ديال السمك الحبس الكلمه محتاجه يعني ما دزتوا دايما بالدار ما هو هذا لا مستنعه عندنا الأسماء التي تضاف مثل قسم الأقسمين هناك أسماء تضاف إلى المفرد مثل كتاب الطالبي مم. كتاب الأستاذي هناك بعض الكلمات تضاف إلى الجمل من بينها حيث فحيث لفظ المفرد لا يقال حيث الكتاب حيث الطالبي لماذا؟ لذا كنت حيث الكتاب أضطيها إلى المفرد تضاف إلى الجمل ولأجل هذا دائما تضعين الاسم الذي بعدها والمبتدأ. لو كان فعلا الأمر هذا. مثلا تقول جل جلس الطالب حيث المدرس, المدرس جالس. تقول المدرس جالس. وجالس شف حيث ظرف وهو مضارف. المدرس جالس متداخل والجملة في محل جرب بإضافة حيث إليه. إذا لا يوجد لو سمع شخص يتكلم بكلمة وجاء بكلمة حيث. ثم جاء بعد اسم مفرد وجره خطأ حاطة. لماذا؟ لأنه أضاره إلى مفرد مفرد ولا يدون مفرد حجمه قالت تقول من حيث الفقه تقول هذا الطالب مجتهد من حيث الفقه وتفسيره فتبقوا منه مبتدأ وهذا ما ولا يجوز تجريه ابدا هذا دائما ولا يخون قاعده لو جاءك بعد حيث اسم فدائما يرفعه لا تجره لا تجره لماذا لأن حيث تضاف إلى الجمله وليس إلى الوقت هذا من شروط الالم والزم اضافه الى الجمل حيث جمليه والزم اضافه الجمل حيث يعني حيث بين الاشياء ملزمه اضافه الى الجمل والله بارك الله والصلاه والسلام الله تعالى. القادم الدراسه لا أخر لا لا كمل اسبوع القادم هو لا لا لا هناك ثم بعد الدراسه صحيح أو أسبوع القادم واللي بعده. فوقاني بيكون ثلاثة وعشرين أو أربعة و... و... أربعة 30 و. واحد وثلاثين واحد. فيدينا. لكن أنا ما رأيت. نسافر نسافر. بقية أسبوعين. أسبوعين. أسبوعين. أسبوعين. في آخر الأسبوعين. بعدها. رجوع من عربة كمية صفقات ثلاثة أسابيع. يمكن. على أنا أقول على رمضان ليس عن إيه لو ما قالوا بينا ستاش رمضان يعني غادي يدرب رمضان امتحانات ما ستاش لا ستاش شهر خمسة إجح الستاش ستاش خمسة أول يوم فتحوا البربط إذا ماذا يعني إنتبه هو على أن يكون مثلاً موضوع من العطلة يبقى أسبوعين فقط في الدراسة نزل دراسة انتهى انتهى العام ده مازلنا نزلنا هنا العام